ليت البروا واللوج هم قذل المشرق والمغرب ولكن البروا من آمن بالله ولكن البروا من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبي ذوي القربى واليتامى والمتاكين ودن السبيل والتائرين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البت أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنكى بالأنكى فمن عفي له من أخير شيء كاتباع بالمعروف وأدا لإحتالي. ذلك تخفيف من غضبكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولَكُمْ فِي الْقِصَاص حَيَاةٌ يَأْوُ لِلْأَلْدَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوقية للواردين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بذله بعدما سمعه فإنما إسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع علي